القانون ليس مجرد كلمات في كتب، بل هو منظومة تنظم الحياة اليومية. عندما يخالف أحدهم القانون دون عقوبة، يشعر الآخرون أن العدالة ضعيفة ما يؤدي إلى الفوضى. قوة القانون تعني أن الجميع متساوون أمامه الغني والفقير القوي والضعيف. فهي تضمن حقوق الإنسان وتحمي المرأة والطفلة، وتمنع التعدي والفساد المواطن الواعي لا يخاف القانون بل يحترمه ويطالب بتطبيقه أما من يخالف القانون عمداً فيجب أن يحاسب دون استثنات يجب أن تكون القوانين عادلة واضحة وقابلة للتطبيق فالمجتمع المتطور هو الذي يطبق فيه القانون بشكل منصف